نعم بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح اي اذا اجمع علماء عصر على مساله فيكون حجه على من في عصرهم وحجه على من بعدهم. فلو ان علماء القرن الذي سبقنا اجمعوا على مساله فهو حج علينا ولا يشترط لو نزلت نازلة وأجمل علماء عليها أن الإجمع لا يكون حجة إلا إذا قرض ذلك العصر ذلك قال على الصحيح ثم قال فإن قلنا يعني لو اشترطنا أن انقراض العصر شرط سوف يترتب عليه أمران لا يمكن أن يتحقق الإجماع بذلك الأمرين الأمر الأول قال فإن قلنا أن انقراض العصر شرط الأمر الأول يترتب عليه فيعتبر قول من ولد في عصره. وتفقه وصار من أهل الاجتهاد صار من المجتهدين يعني لو اتفق العصر عصر الآن على مسألة فالذي ولد ننتظر حتى يكبر ويتفقه ويجتهد ثم نقول ما في هذا الاجتهاد صح أو لا فيترتب عليه عسر انعقاد الاجتماع في ذلك ما ولم الثاني الذي يترتب على القول باشتراط العصر قال ولهم من يرجع عن ذلك يعني لو قلنا يشترط ان انقرض العصر فلا نأخذ يجمعهم حجة لأن قد يرجع أحد منهم عن هذا الإجمع وفي ذلك أيضا مسقه في انعقاد الإجمع والمقصود إذا اتفقوا على شيء نأخذوا به ويكونوا حجة علينا وعلى من بعدنا كما كان يجمعوا الصحابة حجة في عصر الصحابة هو حجة على عصر التابعين ومن بعدها الله